ينود تناديكم بصيحات جهاديه فلسطين تناديكم بصيحات جهاديه تناديكم تناديكم تُناديكم بصيحات الجهاديا فما في الدين من شك وما فيه حياديا تناديكم بصيحات الجهاديا فما في الدين من شك وما فيه حياديا إله الكون أرساه له قد الطل عبودية إله الكون أرساه له قد الطل من النور من من الذكر وما كانت بدائية تُناديكم بصيحات فما في الدين من شك وما فيه حياديا فلسطين وتُناديكم بصيحات جهاد فما في الدين من شك وما فيه حياديا فهذه الحرب قد شنت علينا باليهوديه فهذه الحرب قد شنت علينا باليهوديه تؤازرها ب قادن ورود للصليبي يا صليبي يغرسوا وتناديكم بصيحات في الدين من شك وما فيه حياديه يغرسوا في وتناديكم بصيحات جهاديه فما في الدين من شك وما فيه حياديه هنا نار هنا فاع هنا سحب رماديه هنا نار هنا, هنا سحب رماديه فهب ويحكم هب في دائي في دائي فصيحاتي في دائي فصيحاتي في دائي